الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا اله الا ا ل الله أكبر الله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 غير غ ا ل م ض ولا ب ع ي ه م و ل الضالين آ م ي ن والسماء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 「そ و て私たちはこのように私たちの思いを語り合う ا とに気づかずに」 الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من ال تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الله ميع الله لمن ح م د ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله. الله اكبر الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود, وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد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 في لوح محفوظ الله أ ك ب ر السلام عليكم ورحمه الله